وَنَقَدَّرَ كُلَّ مَنَ آدم آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَنَقَدَّرَ كُلَّ مَنَ آدَمِيٍّ ورزقناهم من الصيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ورزقناهم من الصيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا